بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذيحج ألم تر كيف فعل ربك بعادا لرمذاة العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 119. فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحارون على طعام المسكين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 جهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا نيتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النبي